بعد الكفر ما فيه ذنب ولا من اللي سب المصطفى ويتباهم إن إلا الكافر تعمد حراما النار ينطوبة بكفرها بغائها الله يجعل شلتها في منام ومراضي جسم ما يحصل دواها سب الرسول اللي في فيع مقامة وغولها بتابت يدينا هبداها 125-راب عقلت بمشية حمامة والنادي أبغى ومشيتها ما لقاها الرغو احكم كلامك بالنار وعدهم شديد النظار انحارب الإسلام حناك عامة يلحاقدين الجاهلين السفاف من دم حب المصطفى واحترامة وهنا الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل تنتز بالزلزال أرض سماها يوم عبوس وصيام يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عاسي تبدل صبحكم في غمامة سود من خيف شرها في حشاه تنطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسما شكماها بكم ببيوتكم ماركى من تلهى الولد هل من بلاها واللي فرض حاجه صلاة وصيام والكعبة بسج طير حماها ما هم نثور ترى هل سنام؟ المصطفى حبه هو اللي دعاها لنتبين لو تعذر مرامك واللي كفر لها غاية ما نفاها واللي يكرر له شبيها النعامة جسمه يبين راسها في ثراها نبينا له عند ربها كرامة اللي قرى بكتاب ربه قرى خاصته له بالغلا والزعامة من رسالته خاصة وهو منتهاها الصلاة سلام إنفده برواح أنت غلاها